صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل ارايتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير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 أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مَن قَبْلَهُ مِنَ الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً مَن هُوَ أَشَدُّ وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن نَّوْمِهِمُ الْمُجْرِمُونَ الله أَكْبَرُ الله সো সো সো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 بِالسَّيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن غهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع معا عوم ا الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فَلْيَعْلَمُ مِنَ اللهِ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَا كَانَ يرجو لقاء مَ جاءدَ فَ إ ماَا يُجاهدُ لَنفسه إ اللهَّه لَغَنَّن العالممين وََّذنَ آممَنوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِ لَنُ كًَِّا عَنْهُ سَاتِهم لَُ كَِّرًا عَنْهُ سَاتِهم وَلَجز أنهُ الذي كَوا يَعَّلون.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 পরিবর্তন এবং সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলে দেখুন সত্য উন্মোচন शुक्रवार नुन सम्प्रचार सकाल साढ़े मुहम्मद सल्लाहमिमुख बीन सिनानूमलाम মুমিন ব্যক্তির ব্যাপারটা অদ্ভুত মুমিনের প্রতিটি কাজই তার জন্য মঙ্গলময় এটা একমাত্র মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য তার স্বচ্ছলতা অর্জিত হলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তা তার জন্য কল্যাণকর তার ওপর কোনো বিপদ নেমে এলে সে ধৈর্য ধারণ করে এটাও তার জন্য কল্যাণকর সেহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড মন গড়ানো অধ্যায় হাদিস সংখ্যা সাত এমন এক কিতাব যে কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ আল আহ কোরআন কে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মহিনের সম্পদ নয় कुरान विश्व मानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी सा जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसाए استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعوا ما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقولوا لِكَيْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ولحمل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 الله لمن حميد رب <تصفيق>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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا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 أولائك يئسوا من رحمتي وأولائك لهم عذاب أليم فما كان جواب সো সো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 هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتِّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ يا الله لمن حميد عبنا ولك الحمد الله الله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 थ्री जीरो